Ğayril mağdûb aleyhim veled أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا, قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكفرون أهؤلاء الذين أقسروا سمتمنا <تصفيق> أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفضوا علينا أن أفضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دو ورحمة لقوم يؤمنون هل يغضرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول قد جاءت رسول ربنا بالحق فهلنا من شفاع فهل لنا من شرك؟ فهل لنا من شفاع؟ فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.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 ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين deen ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ب سقياه لبلد ميت ف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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم ليُذركم ولتتقوا ولتتقوا لعل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 أبلغكم رسالات, أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الحق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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلقان فانتظئ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا اتعلمون ان صالحا مرسل من الرب قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بما الذي آمن فَتُم بِهِ كَافِرون فَعَقَروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فأقضتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي لقد أبلغتكن رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال شهوة من ذو بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم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 ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ قَائِلَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَقَائِلَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا